بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا وَإِذَا النُّحُشُ حُشِرَ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَ وَإِذَا الرُّبُوسُ زُوِّجَ وَإِذَا الْمَوْضَعُ سُئِلَ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ